وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لباسي معلو النوع الثامنى عشر معرفة المعلل من الحديث لحاش كان في اجتناء أو فوائداني كامام حاكمي هينيد لعلوم الحديث وكشيخ احمد حمزة كذا ثم إن الحاكم في كتابه علوم الحديث قسم اجناس العلل إلى عشرة أجناس ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي ونصححها من كتاب علوم الحديث للحاكم حاكم الكتاب معرفة علوم الحديث هندك شتي خالي جنس قسم, أمثلة قسم أجناس العيلة كان عيلل كان جنس فيه فمش حصريه تدعني هنوا ليش أحمد محمد شاكر فمننقلها بأمثلتي يعني مع أمثلتها يعني أم جنس كحاكم هنويتي أي هينين لأقول مثال كأني أنا وكل تدريب نقل كلام للأنس يطيره، بلن اعتمادنا كين السر نقل كيس يطير تماماً تصحيح أكين بوه بوشة وإيه نين كلا حاكم ذا لكال علوم الحديث هات ونصححها وتصحيحها ونصححها من كتاب علوم الحديث للحاكم الطبعة بعد ذلك بمقطع داري الكتب المصرية مع احتفاظنا بتلخيص الصيوطي فمطولي جنيه انك وكلايحه كمداهاتوه اختصاري كنوك والصيوطي شلون اختصالي كذا وهي او دع الى الى لانيك حاتوه لعلوم لا حديثه امانا الاول ان يكون السند ظاهره الصح سنده شو هي ظاهرا سندك سندي صحيحه وفيه من لا يعرف بالسماع ممن رووا عنه لأنه سند كذا كسيكيا لا يعرف بالسماع ممن رووا عنه يعني بون من كسيكيا يروي عن شيخه لكن لا يعرف بالسماع منه يوجد في هذا السند الذي ظاهره الصح كموسى كحديث موسى ابن عقبة موسى بن عقب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه لهت لغط يعني الكلام الصاخط يعني قسيكا قسيبه روبه جبيت فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك هتشي أو قسانك أو لغو أو لغة بروحه شانه هي أو قسانك سوديتانية ككاتيبيوجو كشتوا أو أبيت ك أبو كفار مجلس أمي أجا مجلسك مجلسك نبيك مجلس علم بيع مجلس ذكر بيت مجلس يكثر كم أكثر فيه اللغط. موسى يكري عقبة لس ه لس ابن أبي صالح ياتي كدوة فروية أن مسلما جاء روية هما بيوتي حكاية حكاية كه عندك العلماء تصحيح أكن عندك تضعيف أكن عندك دفاعي أكن عندك تضعيف لئكن الله ينمح حكاية كه فروية يعني روايات كذا بصغير تمريضها نابعتي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه مسلم هاته ولا إمام بخاري بسيد فقال, فقال هذا حديث مليح هذا حديث مليح يعني حديث حسن حديث حسن لك حديث حسن بمعنى حديث الإصطلاحي يعني حديثك بارشا حديثك باشا فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه لسال البخاري عن هذا الحديث فقال يعني البخاري هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا فبابي غير هذا الحديث إلا أنه معلول الحديث حديثه حديثك يعني من المقبولات ولم لم حديثش بشرتنا زلمها بيت إلا أنه معلول بله حديثكش فيه علة حدثنا به موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب وهيب كري خالدة قال حدثنا سهيل سهيل كري أبي صالح عن عون ابن عبد الله عن, عب... عن عون بن عبد الله أولا سنة كأهينت دعي على قوله قال محمد بن إسماعيل هو البخاري وهذا أولى <تصفيق> يعني شيء في سارة كله بخاري كله لأن مامي مسلمة و. لانه لا يذكر لموسى بن عقبه سماع من سهيل إلا كامية موسى بن عقبه لا يذكر له يعني ليس له سماع من سهيل بن ابي صالح كابو حديثك في ظاهره الصحه لكن لتلميذه كان لا يعرف له السماع لانه لا يذكر لموسى بن عقبه سماع من سهيل وهذه العلة نقلها أيضا الحافظ العراقي عن الحاكم ثم عقب عليه فقال هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية حافظ عراقي الله حاكم بمشي ويا لبل أمعي ليا حديثة كي شي كدوا بسبب أم حكايي كإمامي مسلم هاتبيتو برسال الله إمامي بخالي كذبه والغالب على الظن عدم صحتها يعني زوري نيك بمان أوي أم حكايي مسلم كبرسائي الله بخاري بكعدد البالي أما صحيح نية والغالب على الظن عدم صحتها وأنا أتهم بها يعني بهذه الحكاية أحمد بن, حمد أحمد بن حمدون القصار يعني السبب أكيد كيا أحمد بن حمدون لبروا متكلم فيه أحمد بن حمدون متكلم فيه والراوي حكاية كشكيه أحمد بن حمدون راويها عن مسلم يعني راوي هذه الحكاية عن مسلم أحمد بن حمدون فقد تكلم فيه يعني متكلم فيه يا بوي حكاية كم بالضعيف ذالشيء وكو حافظ عراقي الله تبارك <تصفيق> حافظ بن حجر لنكت أليأ الحكاية صحيحة حافظ بن حجر الله الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة ثم فصل ذلك وبينه وأيده يعني حافظ بن حجر كالتلميذ عراقية الله يحكايك الصحيحة ويجشكليك تانية. فشان وهذا الحديث قد صححه الترمذي، قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول إنه لا لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. يعني أو هذا الحديث نك هذا السند. الحديث ليس السند قد صححه الترمذي وابن حبان الحاكم ويبعد أن البخاري يقول يعني دولا دولا اش تي واي غيري او سندي كباس مانكل سندي ثري شياء طريقه شيء ويبعد ان البخاري يقول انه لا لا يعلم يعني هو في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث مع أنه قد ورد من حديث جماعه من الصحابه شدني طريق تدي شيء يعني أجد شدني طريق الإرهاباء بخاري عليه لا أعلمه هذي ترنازانم لم طريق زيار لا أعلمه في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث يعني ما بلقيك لسر ويك أو حكاية صحيح نيا إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث مع أن قد ولد مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وجبير بن مطعم والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشه يعني حافظ بن حجير حجر يعني زور دراجيبه تخريج حديثه كدعوام حديثا وقد بينت هو عراقيها الق ساعه كتا هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي دونك حافظ عراقي تخريج احياء علوم الدين زور زور تخريجك جرنك زور مهم المغني عن حمل الأسفاري الأسفار أكتبك يدي أما اللي يكم بمشي كسجلة الميذة كان يروي حديثا لكن لا يعرف له السماع الثاني مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة كحديث قبيصة ابن عقبة عن سفيان أن يكون الحديث مرسلا حديث كمرسل من وجه مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ أوي كوام مرسلا من يرويه الثقات الحفاظ ويسند من وجه آخر ظاهره الصحة. لوجه قلت له طريق قلت له ظاهره الصحة. كحديث قبيس بن عقبة عن سفيان هو سعي ابن سعيد الثوري عن خالد الحذاء خالد الحذاء كوري مهرانة. وعاصم عن أبي قلابة عن أنس عن أنس مرفوع أم حديثة أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر برحمت دين كذل أمتي من أبو بكر وأشدهم تن تنترين كذل لس الدين ديني من دا عمر وأصدقهم حياء عثمان كسي كزول بحيا بحيا كشي حيا كراسة بيت وأقرأهم أبي بن كعب أبي بن كعب لهميا حافظتر لقرآن دا أبي كعبة وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينة همو أمتي وإن أمين هذه الامه ابو عبيدة ابو عبيده ام حديثه بمشوى حديثي خبيصة قبيصه كو... يكون عقده عن سفيان امامي حاكم على شيء قال الحاكم فلو صح اسناده لاخرج في الصحيح يعني اجي اسنادك صحيح بويا اولا صحيح دا الصحيح صحيح بخاري ده عنه لا وانما بو وإلى بر كان وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة برامع اللاكسيا روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي إلى آخر الحديث مرسلة بشوي مرسل خالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمّه مرسلاً وأسند ووصل وأسند يعني يا كم جار أرسل أبي قلاب أرسل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ان جاء أسنداً يعني أتى بسنّة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وواصل يعني اتصل سنده به صلى الله عليه وسلم فمشى وإن لكل أمّة أمين وأبو عبيدة أمين هذه الأمّة أبو عبيده أمين هذه الأمة هكذا رواه البصريون الحفاظ يعني بس شي إن لكل أمة أمينة يعني أويك اولي لصدر حديثك وليت أرحم امتي أبو بكر حتى وإن لكل أمة أمينة يعني أو مقطعي بصري كان روايتي أكان كحفاظ أو بس أو مقطعي روايات اكن عن خالد الحذاء وعاصم جميعا وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين يعني أويك لا بخاري مسلم هاتوا فقط شيء وإن لكل أمة أمينة وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة برغم حديثة لا إمام هاتوا حربت تفصل طويلة كي أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم إلى آخره للا يترمذيها تولا يبن ماجهها تولا يبن حبانها تولا يحاكمها تولا من حديث أنا طبعا رضي الله عنه وصححه الألباني في الصحيحة إمامي ألباني لصححه ناوتي حديث هزار دو وقصش يزول اي تريد <تضحكي> <تضحك> <تضحكي> علينا بالشيخ الألباني. وخرج المتصل بذكر ابي عبيده في الصحيحين شنو تد <تضحكي> على شيء ابو فقال الحافظ في الفتح أوردت المديو ابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد خالد الحذاء بهذا الاستناد مطولا فأوله لأخره أرحم وجهك مشكلة المهم يا ماتشي ما أكل كنت ما أكل أيك اللي ما هذا الكف هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد شو عن عبد الوهاب بن عبد, عبد المجيد الثقفي عن خالد شو عن خالد الحذاء أيك بس عبد الوهاب يقول عبد المجيد الثقف ثم يقول الرجال وقالي مش مشكلة لك ثانية الحمد لله يجتعرضك الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره حديث يكت هي محفوظ عن صحابي ويروى عن غيره طبعا من الصحابة لاختلاف بلاد رواته حديثك مثلا حديثك كوفية مجموعية كس لنفسنا كده هم كوفين كس يكدد من غير كوف يرويه لاختلاف بلاد رواته كرواية المدنيين عن الكوفيين بزاعة اللمانة يشتوى الروادات كرواية المدنيين عن الكوفيين كحديث موسى بن عقبة موسى كوري عقبة موسى كوري عقبة كوري عياشي اسديه عن أبي إسحاقة اسمه موسى كوري عقبة مدنية بس موسى كوري عقبة مدنية أما أبو إسحاق سبيعي كوفية أبو برداء كوفية بوشي أبو برداء كوفية يعلم كوفية طبعا أو الصحابية أبو موسى أشعالية بلان مات بالكوفة وقيل بمكة تماشا يستحديثي كيانا وموسى كري عقبة, مدني عقبة مدنية عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق أبي إسحاق السبيعي ناوي عمر كري عبد الله كوفية عن أبي بردة أبي بردة عمر عيش كوفية عن أبيه أبو مساج علي مات بالكوفة مرفوعا بمشي وحات اني لا الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة إني لا الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة لروجك ده صدر استغفار داوي لخشبون أكم وأجر موتوا بأكم ولا يخيط قال هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي حديثي يعني المبتدئ في الحديث يعني كشف حديثي في أوتر لا لهن ذلك العلماء هوايا إلا ظن أنه من شرط الصحيح يا <تصفيق> <تصفيق> كم جركت ما شيء كوا أذانت حديثك شيء كيتاني إلا ظن أنه من شرطي الصحيح والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا بكسري لامك والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا من باب تعب اي أي لم يثبتوا لم يثبتوا لزماني على يقال زلقت القدم بخليسكت زلقت القدم زلقا انتعب يتعب تعباً باب يتعب زلقت القوم زلقا لم تثبت حتى سقطت بس هو بذل أمعي الليالي على إطلاقي شنك ألا أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويرواع عن غيره ويرواع عن غيره لاختلاف بلاد رواته وهذا ليس مطلقا ومسلما في كل حال ولا مضطرا فمطلقنيه مسلمني حرج عليك آه مدنيين رواتي عندك أواكان يا حرج عليك كمال كسيك رواتي خلقي أو شعن نبو كرجال سندك ويا إلا حديثك أبيثا مختلف فيه سندك عفوا بويا ليس على إطلاقه ثم رواه الحاكم بات مع الشاكم زين شروي ذاو ليس على لاختلاف بلاد رواته آه ليس مطلقا ومسلما في كل حال فاشن ثم رواه الحاكم باسناده الى حماد بن زيد حماد بن زيد بصرية عن ثابت ثابت كري اسلمي بناني البصريع قال سمعت ابا بوردتا يحدث عن الأغر المزني, أغر المزني وكانت له صحبت وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مئة مرة إنه لا يغان يعني يلبس يغان يعني يلبس عليه ويغطى لبرأوني كفيراً صلى الله عليه وسلم ضلي رشبة تو ضلي peace أبا ضلي مشغول أبا ففمعاصي أشتانوا ضلي peace أبا يعني شون ضلي مشغول أبا يغان لغين وعتوا الغين يلبس عليه ويغطى بوشى وذلك بسبب أمته وذلك بسبب أمته وما اطلع عليه من احوالها بعده يعني أوهم فتن وملاحم ما نك صلى الله عليه وسلم اي زعيم الباري امتك كروده دلي في غنبري خوي صلى الله عليه وسلم نارحت كذبوه دا اذا قلتوه انا دا, دا بويا وما اطلع عليه من احوالها بعده حتى يستغفر لهم وقيل غير ذلك تشانديش تليجتلا ولا التفسير يغان اما هي تشيكي او اتعانيك في غنبالي خواه خاص الله عليه وسلم لك دار بو ببتهاوان شنك معصومة كابو ضلينا رحد بو داجه لا وبتشي بيتاقت بو بتشي بو كوازان لدواي لدو ايخوي أمتك تشيان بسر ديد لا ملاحم ولا فتن أصلي يغان من الغين وهو الغطاء وكل حائل بينك وبين شيء فهو غين ولذلك قيل للغيم غيم يعني هور غينون أو غين او كفيدين غوي ب بغيم تراو غين حمك الله قام هشتي متخائل لبين توشتي كتردا او غينه بويه بغيم بهور تراو غين اتواني لكاتي نا ما كانت انسين كانت جاء جاء لجيتي غيم وي بلاغب كيتشي ناونسينك انت حاكم بس نادي خويا ام حديثي يا ناس تمشي سح حديثك لا ابو بردوه بوبشه بوبا اغر مزني بوبا صحابي كتير ها عفوا لا أبي لا بعوشي أبو بردوا يعني لا أبي عادي وأحسنت لا أبو مساوا أبو بك أبو مزني ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه باشن الحاكم الله يمع مسلم روايتي كدواء في صحيحه هكذا وقال وهو الصحيح المحفوظ روايتك شيء محفوظ تمام شان ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه برقم 3000 هذا له يعني أويك صحيحة أوي أغرر مزنية أويك لمسلم دا هاتوا أو أبيت أو ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيح هكذا يعني عن الأغرر المزن كأصلي كشكل لما سيكري عقبة دل أسبوع موسيكري عقبة كرواية كذلك مجموعة كسيك وكوفي كشكل يدل أسبوع وهو الصحيح المحفوظ أما أو أي أوان يشبونه منا كواألين بلا مقص موسى عقبش متابعيها فقد توبى موسى ابن عقبة في روايته هذه بإثبات أبي برد عن أبيه مثلا فقد رواه أحمد إمام أحمد روايته هذا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به ورواه الطبراني في الدعاء من طريق أشعث بن سوار عن أبي إسحاق به بل توبع أبو إسحاق أيضا فرواه أحمد والنسائي في عمل اليوم وعبد بن حميد بن ماج والعقيل في الضعفاء من طريق مغيرة بن أبي الحر الكندي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه كابو طريقك أي مسلم طريقه ش محفوظة كبرتي لك الأجر المزني أما طريقك أي مسايكور عقباء لا تمثلك حاكم دا محفوظ نية ضعفك كل بداية طالما أبوه بوتمن لحشك هندش معناقل كت متابعتي تريشة تو بوم مسايكور عقباء متابعتي تريشة بويا حقا إلى سابق أيا هادو طريقة كا محفوظة يا محفوظنيا لو هادو طريقة كا محفوظة هيج مشكلة كيشان نبت. بلام أصل تمثيلك شو أنا تمثيلك يعني عليه سيم أوه أن يكون الحديث محفوظا عن صحابين وكو أوه المسني المزني ويروى عن غيره بلام روا عن أبي موسى الأشعري لاختلاف بلادي لاختلاف بلادي رواته يعني السبب كيشيا مدني روى عن كوفي وامش عاده السبب يكن اختلاف سببه كان ما هذا ليس مطلقا ومسلما في كل حال ولا مضطردا لو اشت تنك غريب مثل كسي غريب هنا بو امشار لو أشد، أجر رج يكدور رج درج لم شارد دانشه، بان ما يعلم ملاطه أو صحيح أو حافظ أو ضابطة يخطئ وكي لا يخطئ، يروي ويدخل في طريق من طريقهم، و يأتي يطرع عليه الخطأ، بويه، طالما منطقة كبد. أو كاتا أزاني الشيء الضابط أو الشيء الضابطني قال لي أماما بس تكيتي أي كيك كي لسبب كان أويك الشيء اختلاف بلاد الرواة سبب يكبو علا لدواء أويك أوتي ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيح وآكذا وقال وهو الصحيح المحفوظ أنجلة تنبيه في نسخة التدريب تدريب الراوي الأغر المدني الأغر لجأتي المزني المدني بالدال وهو تصحيف أو برارة فإن الأغر المدني تابعي أغر مدني شمعني برارة تابعية مولى لأبي هريرة وأبي سعيد عن الخدري وأما الصحابي فهو الأغر المزني بالزاي وهو الذي يروي عنه, عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري الرابع جنسي شوارم يعني حله تشوارم ان يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته حديث قد هي عن صحابي وهو محفوظ ويروى عن تابعي بل عن التابعي شوري رواياته يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته يعني أويشك بصحابي دعان ريب صحابي نية بل لا يكون معروفا من جهته با اونا ناسرية با محفوظك واناسرية كحديث زهير بن محمد حديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور يقرأ في المغرب بالطور اسم حديثة عن عثمان بن سليمان عن أبيه قال الحاكم خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان أم حديثين لوحدان هنا حديث حديثك لوحدان بيت وحدان شيء من انفرد عنه بالرواية راوين كسك انفرد عن عنه بالرواية ولا ثانية له كسك ترنبئ لغالية روايتك أو بيوتره منفردون الوحدان وهو معلول من ثلاثة أوجه ساعة الليتي أيام حديثة أم سند يعني احدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان لا أولوتي شيء لسندك عن عثمان بن سليمان طالما عثماني عثمانية ابن أبي سليمان بمشيها الشيخ البني رحمه الله فرمي عثمان بن ابي سليمان بن جبير ابن مطعم قاضي مكه عثمان بن ابي سليمان بن جبير ابن مطعم قاضي مكه يروي عن سعيد بن جبير وطبقته والخطأ من زهير بن محمد ام خطأك ريدا وزهير بن محمد عن عثمان بن سليمان زهيد بستي وهو الخراساني من أهل الشام فيه ضعف فيه ضعف زهير بن محمد فيه ضعف المهم جاليك يقولوا علانا أن عثمان هو ابن أبي سليمان عثمان يكري سليمان نيع والآخر دوام أن عثمان إنما رواه عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه شون رواية عثمان إنما رواه عن نافع عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه نك عن عثمان ابن سليمان يعني ابن أبي سليمان عن أبيه تنك فرق لبين أدوانا ظاهرة عثمان بن سليمان عثمان بن أبي سليمان عن أبيه وثمان الراوي أو سليمان بلن أن عثمان إنما رواه عن نافع وليس عن أبيه عن نافع ابن جبير بن مطعم يعني رواي صحيح ويعني عن جده هناك عن أبيه كشي أبي سليمان والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم وابو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا راه يعني كانت الاحاديث كذا عليه عن عثمان بن سليمان جريمان ابو سليمان ايش بيت سليمان لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتي عليه أنه سمع إثبات الصحبة إبو أكات السماع ابو أبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه كابو أما لشي كترة لو علانة أن يكون محفوظا عن صحابي عن ويروى عن تابعي ضلام يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته وعزان صحابي بلام صحابي نية <تصفيق> عثمان بن, بن سليمان ضلع بل عم تخريجك العسكري اما بوي الطبراني نافعتها رواه من طريق عثمان به الطبراني في الكبير ورواه البخاري ومسلم مالك وأحمد أبو داود والنسائي والحميدي والدارمي وابن خزيمة من طرق عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي لمحمد كري جبير ومجموعه زور لمحدثين روايته كان وكبوخاري ومسلم وأنا تقوتي أما غير عثمان للسندك هذاه عن نافع بن جبير طبراني روايته دوه ده مجموع كبير برامويك إلا عسكري وغير عسكريه نابينا أويك عن عثمان بن سليمان عن أبيه ببيشي ببينافع الخامس علي بيانجم بيانجم أن يكون بال بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طليق أخرى محفوظة طريقي كتير هي روية بالعنعانة. وسقط منه رجل بلم مرجوي أبيشي بيت بالعنعنة بيت وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظ طريقي كتير ده هي محفوظة هيش كيرشي كتيرانية باد بلجكي ترى أذاني أم طريقا مروية بالعنعنة وسقط منه رجل أوشيا أو او معلولة شو كأجر أجر عن عن نبيت عن عن نبيت او علية او أو م معلنية وأجر ااا أن يكون روية بالعنعة وهموعا عن يكششينية معلنية نيوت أن يكون نا روية بالعنعة نه روية بالعنعة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة كحديث يونس يونس كري يزيد أيليا عن ابن شهاب إمام الزهري محمد كري المسلم الزهري عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنهره يعني كومولك لأصحاب لقلق يغنبري أخوة صلى الله عليه وسلم شريك رمي بنجم أو نيزك يعني كأيرين ك... لجنة جاهدك بني ك... يعني شوكي كوتوتو فاستنار يعني النجم الحديث يعني إلى آخر الحديث قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به قصر يعني حذف وأسقط منه الصحابي عبد الله يكري عباس تنك لسندك شيئت يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن رجال من الأنصار عبد الله نهن عباس نهنا و لا عبد الله عباس والراوي حديث كيا حديثك كري حديثك بلام يونس بن يزيد على حفظه وجلالته محله قصر أي حذف وأسقط منه عبد الله ابن عباس وإنما هو عن ابن عباس وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار راوي حديثك عبد الله لطريق قي نزدى أويكم نهر وهكذا رواه ابن عيينة والشعيب شعيب أبي حمزة وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري أما أجر شي بيت أقل طريقة كبعا عنها تبيت برام أقل بالتحديثها اما أما إذا روي بالتحديث كحدثنا وسمعت من الثقات فلا يمكن لعدم احتمال السقوط أقل بعا عنها تبيت لا سند كذا كوتبي أو ديال أم حديثة معلولة حديثه كم معلولة طبقيتش دل عليه طريق أخرى محفوظة السادس جنسي لا لأجناس معرفي حديث معل أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره كسيق لرناو رواة حديثها يعني مختلف فيه يعني مرة يسند ومرة يرسل بالإسناد وغيره يعني مرة يسند ومرة يعلق تعليقك سندنا هنا ويكون المحفوظ عنه ما قابل الاسناده ويكون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 كاميان كبلغني وسندي قطعي تياي أوى أوى محفوظ تراتي تأوي كواب السندي بالتوصيل ايتي امش جولي كالجورة كاني الا ان يختلف على رجل بالاسناد وغيره وغيره يعني كالبلاغات بالاسناد كالبلاغات والتعليق يعني تعاليق ويكون المحفوظ عنه ما قابل الاسناد <تصفيق> كحديث علي بن الحسين ابن واقد علي بن الحسين ابن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر ابن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديثة حديثك اخوي شونا حصلي حديثك قال يا رسول الله إنك أفصحنا ولم تخرج, ولم تخرج من بين أظهرنا عمر الله لو حديثة طبعا لو حديثة الله تقول له عموما فصحت رقصة كي تدريج نجوي تبجيتا زمان شي شفصيح فير بيت يعني الوقت يمقصنا هكي يعني لا نو اي ما درنا شويه هذا لمكي اما لوغوتان بالامك قصه كي قصه كانكو فصيحه القصه كان ام جيامز يا رسول الله انك افصحنا لا فوقي لا امامي الباني هاته لو ضعيفه او هاي قال يا رسول الله انك افصحنا ولم تخرج من بين اظهورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لغة إن إن لغة إسماعيل كانت قد درست يعني ذهبت ووالمحيت يعني لزمان إسماعيلنا وخلد نما وط زمان فصيحي عربي نما أبو فأتاني بها جبريل فحفظتها جبريل بويه نعم منش لا بالإمكان فأتاني بها جبريل فحفظتها او أو حديثة حديثها أميك يستخدم خير دراسياً حديثك لسلسلة ضعيفة الشيخ الباني هنايته أما أو معناه عمر كعمر الله قلت يا رسول الله مالك أفصحونا يعني تولني وإيام درسنا تويتو هل قال أم زمان فصحتشيا أي الله إن لغة إسماعيل قا كانت قد درست فأتاني بها جبريل فحفلتة السلسة ضعيفة هنا يا شيء الباني الحديثة الحديث يعني الى اخر الحديث حديثك بجري او يحكم باسكين وذكر الحاكم علته مام يحاكم علي ام حديثي باسكين قال <الكي> لك وهي ما اسند عن علي بن خشرم وهي ما اسند عن علي بن خشرم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني عن عمره بلغني عن عمر فذكره ان ذكر الحديث وكهن حديثا كبتا خندوا قال يا رسول الله إنك افصح ولم تخرج من بين ظهورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لغة إسماعيل كانت قد درست فأتاني بها الجبديل فحفظتها تمشأ أم سند إمامي حاكم بس سندي قوي إيهاني وهي ما أسند عن علي بن خشرة يعني سندك إمامي حاكم لكتبي معرفة علوم الحديث شونا إمامي حاكم ألشي حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس الضبي من أصل كتابه قال أخبرنا أحمد بن علي بن رزين الفاشاني من اصل كتابه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني عن عمر يعني حاكم بسندي خويه هنايتي هتا اجات علي بن الحسين بن واقد ما الله بلغني يعني ام سنه ام سنه سندي شيء محفوظه بالام شيء شيء بلغني جاري كتلهم منقطع يعني أمس ندم منقطعة بلان الضبطر لوسان ذكيتر الضبطر لوسان ذكيتر كوتشي كعلي ابني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن وريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك في صحبنا. يعني علي كريخ خشرا لو أوان أحفطر شيخ الباني لا دعوي او كان سندك حاكمك خوين ما اوهنه عليه وعلته الانقطاع بين علي بن الحسين وعمر او بلغنيا توصيلنا كده يعني تماشى اگر بهت أو او سندك خوين ما كبلغنيا كتي بلغنيا عن عمر اقل أو اوضعف بو سندكي تير كلا اوله خوين ما نوه اگر او سندي ك مسنديشة ام صحيحني أقبتوا أو صحيح بويا أم من قطعش برز بيو نجاتيه بلام كاتك كاتك أي ضعيفة برز نابيتوا بويا وعلته الانقطاع بين علي بن الحسين وعمر وقد وصله الحاكم وكذا الغطريف في جزء له من طريق حامد وفي جزء الغطريف حماد بن ابن أبي حمزة السكري قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثنا ابي عن عبد الله بن بريد عن أبيه عن عمر ابن الخطاب به كيشا او سندك من هي سندك سندك ضعيفة ضعفك بشيوازي كالنات وعن ببيتها هو كالي تقوي حديثك تير كابو ششم أوي أن يختلف على رجل بالاسناد وغيره يعني جالك اسناد أكا جالك تعليق أكا وإرسال أكا بلان ويكون المحفوظ عنه أوي كوا لصحيح أشي أوي كوا أضبطته وأحفظته أو لا اوك كبق وتركه كمسند سأو مسندك يعني ما له سند كمنقطعني أجل صحيح بوايا أما كبرزك الدواء السابع prenez <تصفيق> quatre شاء الله حين ان شاء الله الطماطم الله على